بسم الله الرحمن الرحيم نوقف الطريق الى الله يقدم الحمد لله وأشهد لله لا إله إلا الله رحبه لا شريك له وأشهد أن محمد عن عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه سلم أن بعد قراء المسنف رحبه الله في قوله والقول في كتابه مفصل بانه كلامه منزل على الرسول المصطفى خير الورى صلى الله عليه وسلم ليس بمخلوق ولا بمخترع فذكر جمله من الايات في انزال القران قال وقال تعالى الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد قال تعالى ا لام را تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون هذه هذه الايه دليل على ان هذه الكلمات العربيه يا التي نزل بها القران هي كلام الله عز وجل الكتاب البين الذي يبين من علمه الحق طابه له الصدق وهذا الكتاب هو القران العربي ولذلك نقول في اعتقادنا انه حروفه ومعانيه ليس المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني وقال تعالى ام نس م تلك آيات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق والاشاره بتلك ان هذا للبعيد لعلو المنزله وارتفاع شان هذا الكتاب وقال تعالى وكذلك انزلناه حكمًا عربيا فالقران عربي ومضمن لانواع الحكم والاحكام وقال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فواعد الله سبحانه وتعالى بحفظ ذكره المنزل ولم يكيله الى الناس ولم يستحفظه البشر فانه ان البشر لم يستحفظوا التوراه والانجيل ضيعوهما قال سبحانه وتعالى ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا والذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فها اولئك بدلوا كتاب الله وتركوا الحكم به فحافظ الله سبحانه وتعالى الذكر بنفسه فالذكر هو القران العظيم وقد دل على السنه وقد دخلت السنه في الذكر وفي الذكر لانها بيان للقران وان لكن الاصل ان الذكر هو القران وسنه كما ذكرنا من لوازم بيانه ولذلك هي محفوظه للزوم حفظ القران كبيان كما انه محفوظ كان فاض قال تعالى ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال تعالى ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون سمى الله عز وجل كتابه روحا وذلك لانه تحيا به قلوب العباد واستقر الايمان فيها بهذا الكتاب العظيم ينزل الملائكه بالروح من امره فدل ذلك على ان القران والوحي من امر الله وامره غير خلقه انما يخلق الخلق بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين فدلت هذه الايه على ان القران من امره تنزل الملائكه بالروح من امره اذا القران من امر الله وامره غير خلقه ان الله له الخلق والامر فدل ذلك على ان القران غير مخلوق لانه من صفات الرب سبحانه وتعالى من صفات الرب عز وجل اوامره سبحانه كلامه عز وجل على من يشاء من عباده الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ان انذر انه لا اله الا انا دعوه التوحيد اعظم واهم ما بدا به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين واهم ما نذر في الكتب توحيد الالوهيه فتقول سلوك العباد ما يلزمهم من طاعه الله وترك معصيته هو التطبيق العملي لحقيقه التوحيد وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء اي لكل شيء يحتاجه الناس في بيان امر دينهم وما يحتالون اليه في قواعد التحليل والتحريم والعقائد والعبادات وغيرها مما يتعلق بدينهم ودنياهم وليس فيه تديين امور الدنيا تفصيلا وانما هذا الذي دل عليه ادله الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم سنه انتم قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بشؤون دنياكم فتبين بذلك ان نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء يحتاجه الناس في دينهم وقالت تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهو الذي اختلف فيه وهذا يوضح أن القرآن فيه البيان خلافاً لأهل الزندقة والانحلال والبدع الذين يزعمون أن القرآن ظواهر لفظية ولا تفيد القطه لأنها مزملة أو تحتاج إلى بيان بأمور أخرى ولذلك لا يعتمد عليها في امور الاعتقاد لانها ظنيه الدلاله وهذا كله من الباطل والزهو والكذب فان اوضح البيان هو بيان القران طرق الاستدلال الكلاميه والفلسفيه هي التي لا تشفي عليلا ولا تروي ظمئنا هي متضمنه لانواع الشكوك والشهوات والضلالات فكيف يمكن ان يقال هي القواطع العلاقيه وهذه للقران ظواهر لفظيه ولا تفيد الا الظن دلاله نعوذ بالله وبذلك نقول انه لا يجوز ان يقال ظواهر الكتاب والسنه تفيد الباطل لا يجوز ان يقال ظاهر هذه الايه باطل او ظاهرها غير مراد كما قال كثير من المتاخرين في نصوص الصفات يقولون ظاهرها غير مراد لان ظاهرها التشبيه كما يقول كثير منهم يقولون ما القول في الايات والاحاديث التي ظاهرها التشبيه او التي توهم التشبيه نعوذ بالله كيف يكون يظهر من الكتاب المبين الذي ما نزل الا ليبين لهم الذي اختلفوا فيه يظهر منه الباطل وقد قال بعضهم ان الاخذ بظواهر الكتاب والسنه من اصول الكفر ونعوذ بالله من ذلك كما قالها صاحب حاشية الصوري على تفسير الجلالين عندما تكلم في أن من ظواهر الكتاب والسنة أن الله جمع تعالى الله عن ذلك علوا كبير هذا جهل بين بحقيقة القرآن وبلغة العرب وبغير ذلك فلا شك أن الكتاب بين وأنزله الله ليبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما اختلفوا فيه فيجب رد كل موارد النزاع إلى الكتاب والسنة كما ذكرنا تبينه فهي منه بيانا من الذكر بيانا وقال تعالى ان كنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قال سبحانه وتعالى بالبينات والزبور وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم والذكر هنا القران والسنه معا والسنه داخله في الذكر فان الذكر نزل ليبين للناس ما اوجب الله عز وجل عليهم من الاحكام وقال يعني بعض اهل العلم ان الذكر هنا خصوصا السنه والذي يظهر ان القران فيه البيان لان بعضه يبين بعضه ولذلك قال اهل العلم ان احسن ما فسر به القران القران ثم سنه الرسول عليه الصلاه والسلام فأنزل الله الذكر القران والسنه ايضا من الذكر لانها تبين القران فكل ما نزل اليهم يحتاج الى بيان بيانه في القران وفي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وقيل لتبين للناس ما نزل اليهم قبل ذلك فان القران مهيمن على ما قبله من الكتب يبين ما فيها من الحق ويصدقه ويبين ما زيد فيها مما ليس منها ويبين ما زاد فيها من الباطل ويكذب وهو يعني مهيمن عليها رقيب شهيد على تلك الكتب ففيه بيان ما احتاج اليه الناس مما اوزر في الكتب السابقه وبيان ما اضافه اهل الكتاب بالكذب والزور وحرفوا الكلمه عن ما وضعي سواء كان تحريفا لسان او كتاب او تحريف معاني فالقران يبين ذلك ولا مانع ان يكون الكل مرادا فان الناس نزل اليهم القران ونزل قبل ذلك التوراه والانجيل ففي القران بيان كل ذلك بيان يعني ما اجمل في موضع في القران بيين في موضع اخر والسنه تبين ما احتاج الى بيان منه من تبيني مجمل او تخصيص عام او تقييد مطلق وتوضيح ما اشكل فيه وكذا في القران الذكر الحكيم بيان ما يحتاجه الناس مما نزل الوه قال ذلك من التوراه والانجيل ما فيها من الحق يصدقوا وما فيها الباطل يكذبوا ويوى انه ليس منها ما اضيف اليها مما ليس منها يكذبوا وقال تعالى واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون فالله عز وجل هو الذي ينسخ ما يشاء ويرجعل ايه مكان ايه وهو اعلم بما ينزل فالكل نزل من عنده سبحانه وتعالى وهو يتعبد خلقه بما شاء الكل كلامه ما تلاه الناس وما نسخ الله عز وجل تلاوته وكذلك ما كان من ايات منسوخه الحكم وباقيه التلاوه والله اعلم ما ينزل قال الكافرون تكريبا للنبي صلى الله عليه وسلم انما انت مفترن بل اكثرهم لا يعلمون قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين نزله جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى نزل به من عند الله بالحق متضمنا بالحق متضمنا للحق الحق فيه نزل بالحق اي ما فيش فيه من العقائد والشرائع هو الحق او نزل بالحق نزل صدقا من عند الله عز وجل فيقول هذا القول اقوله بالحق اي اقوله صادقا محقا فيه وكلا المعنيين حق في هذه الايه وسمى جبريل روح القدس روح الطهري جبريل روح القدس روح الطهري وهو روح الله عز وجل أي الروح المخلوق المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما ليثبت الذين آمنوا على الإيمان وهدى وبشرى للمسلمين الذين أسلموا أمرهم لله ظاهرا وباطنا وهذه الآن من الموضع التي اجتمع فيها اسم الإيمان والإسلام واتفقت حقيقتهما فإن الإسلام الذي يبشر أصحابه ويهدون بالقرآن هو الإسلام ظاهرا وباطنا وليس الظاهر فقط بلا نزاع في هذا الموضع والله أعلم وقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا كما ذكرنا هو متضمن حقا للحق وهو نزل حقا من عند الله سبحانه وتعالى ما اقترن بباطل وما احتوى على باطل أبدا أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشرا لمن آمن بالكتاب واتبعه بالجنة ونذيرا لمن خالفه وعصاه بالنار وقرآنا سمي قرآنا لأنه يقرأ فارقناه نزله الله منجما على ثلاث وعشر سنة لتقرأه على الناس على مكث على تمهل وذالك لبيان ما يحتاجونه من الاحكام عند وقوعها وليتمكنوا من حفظه ومعرفته على التفصيل ونزلناه تنزيلا تاكيد انه نزل من عند الله وبامره سبحانه وتعالى وقال تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باس شديدا من لدن اعظم نعمه انعم الله بها على عباده المؤمنين انزل كتاب به امن انزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والذي تضمن توحيده ومعرفته عز وجل الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لم يجعل في هذا الكتاب اجادا ولا انحرافا بل هو كتاب مستقيم حق كله لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه قيما يعني مستقيما قيما قائما بالحق ليس فيه انحراف وهو قيم مستقيم على الحق تاكيد للمعنى وقال تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون اكثر فينا فيه شرفكم فيه ما يذكرون به او فيه ذكركم يعني فيه ما يجب عليكم مما تذكرون الله عز وجل به مما امركم الله ان تذكروه فيه ف لقد أنزلنا إليكم كتبا فيه ذكركم يعني شرفوكم يعني فيه ما ترتفعون به في الدنيا والآخرة وتشرفون به في الدنيا والآخرة أفلا تعقلون ذلك فتتبعوه وتؤمنوا به كيف تكثرون به وهو فيه شرفكم وذكركم القرآن العظيم فيه فلاح الأمة بغير القرآن تذل الأمة وتهون وتسلت عليها عدوها وهو الله كذلك عبر التاريخ ما حصل للأمة للمسلمين خير الا من خلال الكتاب العزيز ومن خلال اتباعه واتباع رسوله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل لهم شر الا بمخالفتهم لهذا الكتاب افلا تعقلون فكيف بعد ذلك يعني يتركون هذا الكتاب ويهدرونه ويتركون تحكيمه في كل ما يعني شجر بينهم من نزاع والقول الثاني لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم كيف تذكرون الله كيف على التفصيل تعبدون الله هذا في القران وقال تعالى وهذا ذكر مبارك انزلناه اف انتم له منكرون ذكر مبارك كثير الخير كثير البركه دائما خيراته متتابعه وتحل البركات على من اتبعه فانزله الله عز وجل يذكر الله سبحانه وتعالى به في في كل وقت وفي كل زمان ومكان فانتم له منكرون انكره المشركون ونحن به مؤمنون مصدقون وله متبعون نسال الله ان يجعلنا كذلك الى ان نلقاه وقال تعالى وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله لا يهدي وان الله يهدي من يريد انزله الله ايات لانه علامه على الحق وبيان للايه العلامه والقران ايات ايضا معجزات فالايه دليل القاطع البين والعلامه واضحه على صدقه وصدق من جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد كفر به من كفر ولم يهتدي به الا من اراد الله هدايته فهو ايات بينات واضحه في نفسها لكل من تاملها ولكن الله عز وجل كتب الهدايه لفريق وكتب الضلال على فريق بعدله وحكمته سبحانه وتعالى وان الله يهدي من يريد وقال تعالى وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى فانزله الله عز وجل قرانا عربيا يقرا وهو عربي ليس في أعجمي ولا أنه يقال أن هذه الكلمات العربية ليست هي كلام الله أو أنها مجرد حكاية عن كلام الله القرآن نزل قرآنا عربية ما نزل كلام آخر حكاية عن كلام الله بل هو كلام الله عين كلام الله عز وجل وقال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ففيه الأمثلة الواضحة التي تبين مصير المؤمنين ومصير الكافرين في من سبقنا ضرب الله عز وجل هؤلاء أمثالا للعباد لكي يعلموا عواقب الأمور ولا يغتروا بمماديها حتى يلتزموا العمل بكتابه واتباع كتابه البين الواضح وان كان في بعض الاوقات الباطل هو المنتشر او المنتفش فالله عز وجل ضرب لنا مثلا وموعظه حتى نطيب ونعلم عاقبه التقوى ان العاقبه للمتقين وقال تعالى لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فالحجه لله قائمه على الجميع وفضل الله بالهدايه على من شاء بفضله ورحمته نسال الله ان يجعلنا منهم وقال تعالى تباركَ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القران سماه الله فرقانا كما تم التوراه و كتبه السابقه كذلك كلها تسمى فرقانا كما انها تسمى قرانا كما انها تسمى كتابا وذالك لانها يفرق بها بين الحق والباطل واعظم ذلك ان فرقان القران اعظم فرقان بين الحق والباطل اعظم ما يفرق الله به بين الحق والباطل ايات الكتاب القران العظيم ويسمى قراانا لانها تقرا وكتابا لانها كتبت وعلى العباد فرضت على عبده هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الوحي بذكره بوصف العبوديه لانه اكمل العباد تحقيقا لها ليكون للعالمين فالقران نزل لكل البشر بل للانثى والجن كذلك ليكون للعالمين نديره ليس خاصا باممه دون امه ولا باهلي بلد دون بلد بل الدعوه بالقران شامله للناس جميعا الله انزله ليكون للعالمين نذيرا فعموم لزوم القران لسائر الامم في سائر الازمنه ناخذ من هذه الايه الكريمه وغيرها وقال تعالى قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان رسولا رحيما وقال تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين جبريل عليه السلام وترتب على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربيهم مبين القران نزل باللغه العربيه واللسان معناه اللغه نزل بلسان عربي اي بلغه عربيه بينه لا شك ان القران يدزم كل من عنده ادنى معرفه باللغه العربيه انه ليس ماخوذا من لغه اخرى ولذا جعل الله عز وجل هذا من اوضح الردود على الكفار الذين قالوا انما يعلمه بشر قال تعالى لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ومن اراد ان يعرف الفرق بين الكتب المترجمه وبين القران العربي المبين ينظر الى ما ترجمه اهل الكتاب من كتبهم من التوراه والانجيل وغيرها ليعرف الركاكه التي كتبت بها هذه التراجم وكيف ان القران يستحيل قطعا ولزما ويقينا ان يكون ماخوذا من كتاب اخر فهل هو لسان عربي بين العروبه لا يحتمل ان يكون فيه امر ماخوذ من لغه اخرى وذلك نزل به جبريل عليه السلام وهو الأمين على وحي الله سبحانه وتعالى الذي لا يخون ولا يكتم ولا يغير على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ عَلِيمٍ من عند حكيمٍ عَلِيمٍ فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقى القرآن من عند الله وكلها دلالات قاطعة على أن القرآن نزل من عند الله وأنه كلام الله عز وجل وقال تعالى طاثيم من تلك آيات الكتاب المهين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون الله عز وجل تلع علينا من نبأ موسى وفرعون بالحق لينتفع به القوم المؤمنون وإن قامت الحدة به على الجميع فقال تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما لقينا عليه اباءنا اذا القران هو ما انزله الله وهم يفضلون تقليد الاباء ما وجدوا عليه اباءهم على اتباع القران اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وقالت تعالى ا ل م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك كرر الله عز وجل ذلك مرات عديده ولذكر هو مستقصيا هذه الايات التي فيها انزال الكتاب انه نزل بالحق وانه من الله عز وجل رب العالمين وانه لا ريب فيه وان هذه هي ايات الكتاب لذلك كله ليؤكد ما ذكره في وقال في المتن ان القران هو كلام الله وقال تعالى واتبع ما يوحى اليك من ربك وقال ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحكيم وقال تعالى تنزيل العزيز الرحيم وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان انزلنا اليك الكتاب بالحق وقال تعالى ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق وقال واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم وقال تعالى حم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم وقال تعالى حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بَيِّنَتْ آيَاتُهُ وَوَضِحَتْ فَهُوَ مُفَصَّلٌ بَيِّنٌ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ بَيَانِ مُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ مَا لَا يُدْرَى أَوْ مَا لَا يُعْلَمَ بَلْ كُلُّهُ مُفَصَّلٌ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ بَيِّنَتْ وَأُحْكِمَتْ فَهُوَ مُحْكَمٌ مُتَّفِقٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا تَنَاقُضَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لقومي يعلمون يعني هم الذين ينتفعون به وقال تعالى ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد جواب ان محذوف دل عليه السياق معناه ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم اي لهم عذاب شديد ولهم يعني اللعنات من الله عز وجل لو نحولا قال تعالى وانه لكتاب عزيز قاهر الحجه غالب وكذلك هو كتاب لا نظير له عزيز لا مثيل له لا يوجد مثله لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا بزياده ولا بنقصان كتاب يظل محفوظا عبر الازمان تنزيل من حكيم حميد من الله عز وجل وقال تعالى: "هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون" فاتباع القرآن طلب للرحمه وقال تعالى: "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب" فكن القرآن يتدبر آياته كلها مفهومه متدبره وقال تعالى: "حا م والكتاب المبين" إنا أنزلناه في ليلة مباركة اقسم الله بالكتاب المبين القرآن تعظيما له وبينا انه انزله في ليلة مباركة هي ليلة القدر وقال تعالى حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين الجمهور مفسرين ان لا اقسم ونحوها معناه قسم وانما هو لرد كلام باطل ذكرت لا اولا فيه لرد كلام باطل ولذلك تعرض على انها زائده انما يذكر لا اقسم في مقام فيه جحد فيه نفي ليبطال كلام كلام المشركين والظالمين والكاذبين ولذلك قال عز وجل وانه لقسم وامن من قال لا اقسم بمواقع النجوم بل اقسم بما هو اعظم من ذلك فهذا وكذا قولهم لا اقسم لان الامر اعظم مما من الامور التي يقسم عليها مرجع ذلك الى انه قسم في النهايه والجمهور كما ذكرنا على ان يعربون لا زائده انما تذكر في مقدمه كلام لنفي كلام غيره وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم قسم الرب عز وجل بمخلوقاته للدلاله على عظمه خالقها اقسم الله ان القران كريم وذلك لعظيم شانه كتاب عظيم القدس وكتاب لا مثيل له كما ذكرنا قال تعالى في كتاب مكنون اي مكتوب في اللوح المحفوظ عند في الكتاب المكنون المستور الذي حفظه الله سبحانه وتعالى من التبديل لا يمسه الا المطهرون لا يمس الكتاب المكنون الذي عند الله عز وجل الا الملائكه المطهرون وفي هذا تنبيه للعباد على تعظيم القران لان القران لما كتب في اللوح المحفوظ شرف به اللوح المحفوظ ومن اجل انه متضمن لكلام الله عز وجل جعله الله لا تمسه الا الملائكه المطهرون فاذا كان الامر كذلك وجب تعظيم ما فيه كتاب الله سبحانه وتعالى ولذا كان هذا من باب التنبيه للعباد فان التفسير الصحيح ما ذكرنا وانه ليس المقصود انه لا يمس القران في الدنيا الا المتطهرون نعم هذا ليس ظاهر الايه ولكنه من ضمن فوائدها ليس انه ظاهر نعم هو من لوازمها او من التنبيه الذي دلت عليه الايه لان اللوح المحفوظ شرف بكتاب الله فكذلك يجب ان تشرفوا المصاحف التي كتب فيها كلام الله ولا يمسها الا المطهرون منكم هذا هو الواجب شرعا وان مسه المجوسي واليهودي والنصراني وغيره وغير, وغير المتوضئ والمحدث فهذا ليس بالمشروع بل يجب عليكم ان تحفظوا حرمه الكتاب الذي كتب فيه كلام الله وهذا الا يمس يمس الكتاب الذي كتب فيه القران وهو المصحف الا متطهر تام التطهر على اطلاقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مسوا القران الا طاهر وهذا حديث صحيح قاطع في المساله انه لا بد ان يمس القران ان لا يمس القران الا متطهر و ظاهر كلمه طاهر تشمل الطاهره من الخبث والنجس من الحدث والنجس فهو طاهر على اطلاقه فالآيات تدل ليس بظاهرها ولكن بالتنبيه او ليس بمنطوقها ولكن بالتنبيه على او بالاشاره على ان المصحف لا يمسه الا المتطهر من الحدثين الاصغر والاكبر ومن النجاسات كذلك قال تعالى تنزيل من رب العالمين وقال تعالى لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالعدل فانزل الله عز وجل الكتاب وانزل القياس الصحيح الذي توزن به الامور كما ان الامور المحسوسه توزن بالميزان واوجب الله فيها العدل فكذلك الامور المعنويه وامور يعني التشريعات انزل الله فيها الميزان ومعلوم ان الرسل ما بعثوا اصلا الا لبيان الاحكام وما انزل الله عز وجل عليهم الموازين المحسوسه فانما كانت قبل ذلك انما قال وانزلنا معهم الكتاب والميزان واما الموازين الكيل والاثقال فمعلوم ان انها كانت موجوده ولم يوعث الرسل من اجل تقرير نوع جديد من الموازين وانما الميزان هو الذي يوزن به توزن به العقائد والاقوال والافعال فالميزان هو القياس الصحيح انزله الله لانه ضمن الكتاب وما دل على عليه الكتاب من المعاني والعلل والحكم ينبغي ويجب ان يعمل به ويعتبر في الوقائع الاخرى مثل الوقائع التي نزل فيها القران او نزل فيها الكتاب فهذه الايه تدل على ان الكتاب تضمن الميزان الصحيح الميزان العدل وقال عز وجل ليقوم الناس بالقسط فبالكتاب وبما يقاس على الكتاب وهو الميزان الذي انزله الله المقصود بها الحكم والاهن التي رصدت بها الاحكام والاوصاف المؤثره التي تستفاد من دلالات الايات ومن دلالات احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفه ما ربط الشرع به الاحكام به يقوم الناس بالغسط يقوم الناس بالغسط واما اذا تركوا الكتاب او تركوا الميزان ما استطاعوا ان يقوموا بالغسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد وذلك لان الحق لابد له من قوه تحميه وقال تعالى هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرج الذين ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لراؤوف رحيم فالله ينزل ايات البينات ليخرج الناس من الظلمات وقال تعالى فامنو بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والنور الذي انزله الله هو القران فالله جعله روحا وجعله نورا فانه تستضيء به القلوب ويتضح به الحق ويسير الناس به إلى ربهم على نور والنور الذي أنزلنا هو القرآن العظيم وقال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين شقد الكفار وحسدهم وحتى حقدوا الكفار وحسدوه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كادوا يزيحونه ويزيلونه لابصارهم حقدا وحسدا فالعين حق كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا اليكس وما استطاعوا ان يصرفوا الناس عنه وانما حاولوا ان يطعنوا في الكتاب فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انه لمجنون وذلك لانهم يعلمون ان الطعن في هذا الكتاب لا يستطيعون ان يقنعوا به احدا لذا تفرقت اقوالهم فقالوا مره شاعر ومره قالوا كهانه ومع ذلك عجزوا عن ذلك ولذلك كله مبطل لا يستطيع ان يطعن في القران العظيم كل ما طعن فيه يرتد عليه ويظهر يعني عظمه هذا القران قال تعالى وما هو الا ذكر للعالمين اول ما نزل القران والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين له ان هذا ذكر للعالم كله وليست وليست لامته ليس لامه, لأمة العربي فقط او لقريش فقط فقد كان حين نزلت هذه الات القران لا يكاد يعلمه الا احاد من البشر وصدق الله عز وجل جعله سبحانه وتعالى ذكرا للعالمين اعظم كتاب يعني انتشر في العالم وقراه العالم كله وقال تعالى فانا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم وذلك كما ذكرنا نسب اليه لانه قاله مبلغا عن الله مؤديا لرساله ربه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنذير من رب العالمين نسبه القول الى الرسول صلى الله عليه وسلم انه قاله اديا وللرب عليهم اذ قال شاعر وكاهن وقال تعالى انه لقول يقول وقوله تعالى في هذه الايه انه لقول رسول كريم يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم وفي سوره التكوير يعني به جبريل عليه السلام انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين ومعنى الاضافه في كلا الايتين انما هو التبليغ لان من حق الرسول ان يبلغ قال المرسل لا ان القران كلام الرسول الملكي ولا البشري كما بين تعالى ذلك ذلك المعنى بقوله تنزيل من رب العالمين وقال تعالى ان انزلناه في ليله القدر شرفت هذه الليله بنزول القران فيها صارت ذات قدر عظيم وقال تعالى الرحمن علم القران خلق الانسان فدل ذلك على ان القران غير مخلوق لانه قال علم القران وقال خلق الانسان اذا الذي علمه الله سبحانه وتعالى علم الله عز وجل القران وذلك ليس من يخلق انما خلق الانسان لما خلق القران انما قال علم القران وقال تعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وقال تعالى وكذلك انزلنا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لتهدي الى صراط مستقيم ولا ات في هذا الباب كثيره جدا بالقران كله من فاتحته الى خاتمته يشهد بانه كلام الله وتنزيله وقصصه وتعليمه والفاظه ومعانيه او نقول الفاظه ومعانيه واعجازه هو اعجازه اعجازه واعجازه يرشد الى انه كلام الخالق عز وجل وصفته يعني موجز من غير اطناب ممل ومعجز ليس فيه قصور ولا خلل ولا يستطيع اهل ان ياتي به مثله يقول وانه لا يستطيع البشر الاتيان بصوره من مثله وقد اقر بذلك كل عاقل حتى المشركون كما قال اكفر قريش الوليد بن المغيره لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران فرجع الى قومه فقال ابو جهل قل فيه قولا يبلغ قومك انك ممكن الله قال وماذا اقول فيه فوالله ما منكم رجل اعرف بالاشعار مني ولا اعلم برجزه ولا ولا بقصيده مني الرجز هو الابيات كل شطر منها يوافق الذي بعده قال ولا باشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله ان لقوله الذي يقول حلاوه وان عليه لطلاوه وانه لمثمر اعلاه مغدق اسفله وانه لا يعلو ولا يعلى يشبهه بالشجره يعني في يعني كانه تحته ما غدق سهل ميستر وفوقه ثمار مثمره يعني من اي جانب اتيت هذا الكتاب ولد تفيه الخير يعني وكذلك الطلاوه يعني المهابه وما نحو ذلك وعظمه وانه لا يعلو ولا يعلى وانه لا يحطم ما تحته يعني كل ما دونه يكثره اذا وضع في الميزان امامه قال قال له ابو جهل لا يرضى عنك قومك حتى تقول في قال كيف حتى افكر فيه فلما فكر قال ان هذا الا سحر يؤثر ياثره على غيره لانه علم انه ياخذ بالقلوب فما وجد شيئا يفعل به بالقرائن انه سحر حتى يقول قد اخذ بالعقول والقلوب لانه سحر ولادوا فلنزل ظرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا من دون مندورا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقوت الى كيف قدر ثم قوت الى كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر رواه الحاكم والبياقي في الدلاء ويروى عن عتبة حين قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم السجدة نحو ذلك وكذا أبو جهل قبحهم الله فتبين بهذا أن قولهم فيه سحر وشعر وكهانة وغير ذلك من مفترياتهم إنما قالوا هو إنادا ومكابرة وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحد من البشر قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سبحان الله واليهود عالم بذلك ايضا وكذبوا فسبحان الله نسال الله عز وجل ان يثبت قلوبنا على الهدى يقول ونحن وجميع اهل السنه والجماعه نؤشهد الله الذي انزله بعلمه وشهد به ونؤشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك ورشدوا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي انزل الذي ان انزل عليه وبلغه الى الامه ورشد جميع المؤمنين الذين صدقوه وامنوا به ان مؤمنون مصدقون شاهدون بانه كلام الله عز وجل وتنذيره وانه تكلم به قولا وانزله على رسوله وحيا كما قال ذلك الامام الطحاوي رحمه الله في الطحاويه قال انه تكلم به قوله وانزله على رسوله وحيا ولا نقول انه حكايه عن كلام الله عز وجل او عباره حكايه عن كلام الله كلام الكولابيه و عباره عن كلام الله وكلام الاشاعره واصلا الاشاعره اخذ هذا في المرحله المتوسطه من عمري ما بين الاعتزال الى اهل السنه اخذ هذا القول على ابن كلاب اللي هو قال اول من قال كلمه حكايه حكايه يعني ده ترجمه زي ما لو ناس ترجموا القران الى لغه اخرى فهذه الالفاظ ما هي الالفاظ المترجمه للانجليزيه والفرنسيه هذه حكايه عن كتاب الله او عباره عنه الاختلاف يسير في المعنى لكن هو كله منهم اصل المتكلمين دول قدرتهم الكلام ولذلك كل منهم يعني ايه يتمسك بما اخبر عن تلفه هو ده لما جه يغيره ما عجبوش كلمه حكايه فقال عباره عن كلام الله لانه هو قال اصلا في الكتب الاخرى انها عباره كلها قال ان عبر عنه بالكلام اللي هو الكلام النفسي شيء واحد عبر عنه بالامرانيه كان توراتا وبالسريانيه كان انجيلا وبالعربيه كان قرانا فهذه عبارات كلها كانه ترجمه عن شيء ايه هو الشيء ده شيء يعني لا يعرفه الناس يعني ولا يسمعونه الا ليست هذه الكلمات هي كلام الله انما هي كما كما كانها ترجمه وليس عندهم انه كلمات بل هو صفه كثفه الحياه مثلا كانت تبيان ذلك الا لا نقول انه حكاه عن كلام الله عز وجل او عباره عنه بل هو عين كلام الله حروفه ومعنيه كلمه الحرف جبناها من عندنا لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من قرأ حرفا من القران وزم قلنا في كل الاجزاء تلك ايات الكتاب هذه ايات الكتاب اذا هذه هي الايات هذا كلام الله كتاب انزل ماء هذا كتاب كل هذا واضح جدا ان الكتاب وان الايات وان القران هو كلام الله عز وجل ليست هذه الكلمات شيء اخر غير الكتاب الذي ألجأ الأشائرة إلى ذلك في الحقيقة موافقتهم المعتزلة في حقيقة في قولهم وإن خلفوهم في بسفة الكلام فقط أما أن المعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق فالأشائرة وافقوا أن الكلمات العربية هذه مخلوقة وأن الحروف مخلوقة ولذلك ما استأل السنة أن الله تكلم بحرف وصوت حرف مين قلنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف عشر حسناك لا أقول ألف لم من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف, حرف مين من حرف وكذلك بصوت لأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه ووعد كما يسمعه وانقره يا آدم أخرج بعث الناش الحديث في ذلك صحيح وكلمة ينادي أنه كلام بصوت معناه كلام بصوت يسمع يقول حروف ومعانيه نزل به الروح من عنده الروح الامين على محمد خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل والكلام انما يضاف حقيقه الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله واللغه مؤديه قال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال تعالى واطيع الله واطيع الرسول واحذروا فانت ولئتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين قال تعالى فانت ول فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين الكلمه الرسول اصلا هي كافيه في ذلك انه رسول يبلغ رساله والقران هو رساله الله عز وجل ما دلت عليه المعاني زي بقول مثلا احنا لو قلنا القران بلغه اخرى احنا نقلنا لهم ايه في الحقيقه المعاني ما قاللاش الالفاظ فالالفاظ هي هذه الكلمات العربيه وامما المعاني فهي التي تفهم من هذه الالفاظ صح والحق طبعا الحروف والمعاني كلها من عند الله المعاني الحقه منزله من عند الله ما ما راش ما ممكن واحد يفهم غلط بس مش هو ده اللي نزل ما لا احنا بنفرق نعرف التفسير ليه بنقوم بنفسر كلام القران والسنه وبالرسول وبخلاص الصحابه عشان نعرف المعنى الذي نزل ايه حقا اليس كذلك المعاني في معاني لهذا الكتاب حقا وفي معاني ليست من معاني المعاني الحقه المعاني الحق طبعا اقول معاني القران والا في الحقيقه ان ما يفهمه الناس ده حاجه متفاوته لكن منهم من يوفق للمعنى الحق ومنهم من ايه من يخطئ وقال تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء وقال تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أرد من دونه ملتحدا إلا بلغا من الله ورسلته والآت بهذا كثيرة جدا يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم إنه مبلغ عنه مؤد لما أرسله به وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة رسول فإن الرسول لابد له من مرسل برسالته فالمرسل الله عز وجل والرسالة هي القرآن والمرسل والمرسل محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ رساله ربه قال انس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله قال انس حراما اسمه حرام الى قومه حرام بن اسام وقال اتؤمنون ابلغ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم هو البخاري وقال المغيرة رضي الله عنه اخبرنا نبينا عن رساله ربنا انه من قتل من نصر الى الجنه رساله ربنا يقصد القرآن العظيم الذي ضمن أن الشهيدة في الجنة وعن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أغذل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت لك في خطبته صلى الله عليه وسلم في موقف الحج الأكبر قال صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت وفيها اشارته صلى الله عليه وسلم بيده الى السماء قائلا اللهم هل بلغت اللهم اشهد قالها يرور صحيح وان ابي هريره رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول وعظنا وعظم امرا ثم قال لا الف يمنا الى اجدنا احدكم يذئ يوم القيامه على رقبته بعير له رغاء صوت البعير ويقول رسول الله اغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ع Ever 0 رقبته فرس له حمحنة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شات لها ثغاء صوت المعم Penat belchat 구독 شات لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك <misterius> لالف لا يمنا احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته نفس لها صياح يعني عبد او اب او صبي فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لالف لا يمنا احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك من الله شيئا قد ابلغتك لالف لا يمنا احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته صامت فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك من الله شيئا قد ابلغتك ثم صر الذهب والفضه وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويقول اني رسول الله واتيكم لتمنعوني حتى ابلغ رساله ربي وهو بدون سيدنا الحسن وغير ذلك من الاحاديث يخبر صلى الله عليه وسلم انه مخبر عن الله ومولى رسالته وان ما امر به انما امر به ونهى عنه واخبر به وتبليغ امر الله ونهيه وخبره انه لم يقل شيئا من عندي نفسي فيقول هو من عند الله ومن اعتقد ذلك فهو كافر من يعتقد انه من عندي نفسي فهو كافر من حزب ابي جهل والوليد بن المغيره لو يرا يقول ان هذا ليس ببلاغا عن الله هذا من كلام البشر ولا لله هذا من حزب ابي جهل والوليد بن المغيره وملائهم قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ حَبْلَ الْعُنُقِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا دَمَّرَهُ اللَّهُ وَقَتَلَهُ قَالَ تَعَالَى وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَتَبَأَّ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سبحان ربي العظيم يقول ليس بمخلوق كما يقول الزنادقه من الحلوليه والاتحاديه والجهميه والمعتزله وغيرهم تعالى الله عن عز وجل عن ان يكون شيء من صفاته مخلوقه قال الله عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا يا القران من امر الله روح من امر الله وقال تعالى الا له الخلق والامر يبقى الخلق غير الامر يبقى القران من امره إبقى ليس من خلقه إنما هو صفة من صفاته قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكن غير الخلق كن يخلق الله في الخلق إذن كن من أمره كلامه وكلامه عز وجل ليس من مفلوق هذا من أوضح الأذلة من القرآن على أن القرآن ليس من مفلوق فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر وأن القرآن من أمره لا من خلقه وقال انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون فكن من كلامه الذي وصفته ليس بمخلوق والشيء المراد والمقول له كن مخلوق وقال تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فعيسى وادم مخلوقان بكل وكن قول الله صفه من صفاته وليس الشيء المخلوق هو كن ولكن كان بقول الله له كن وقد ان عقد اجماع سلف الامه الذين قضوا بالحق وبه يعدلون وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القران وذلك لانه لا يخلو قوله من احداث ثلاث اما ان يقول انه خلقه في ذاته او في غيره او منفصلا مستقلا وكل الثلاثة كفر صريح لأحد الطرق الكلامية في الرد عليهما وإلا فأكفينا أن استدلال القرآني الذي سبق وكذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من نزل من زلم فقال أعوذ بكلمات الله التامات مشتر ما خلق لم يضره شيء وقال أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة فالاستعاذة بكلمات الله drainها من صفاته غير مخلوقه لانه لا يستعاذ بمخلوق لان الاستعاذة للمخلوق بشكل ارجع الى الاستدلال الكلامي يكون اما ان يقول انه خلقه في ذاته يبقى ده ذا يبقى هذا ان قال انه خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات ذاته محل المخلوقات يبقى المخلوقات يحلون في الله تعالى الله عن ذلك يبقى المخلوقات جزء من ربنا ولا يعوذ بالله وهذا كفر وان قال انه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير وده حقيقه القول بتاع انه مخلوق ان ده كلام من خلق فيه ذلك الكلام يبقى ايه الفرق بينه وبين كلامنا احنا الله خلق فينا الكلام فلو جعل هذا القران مخلوقا في الرسول عليه الصلاه والسلام في الحقيقه ان ده كلام مين يبقى كلام الرسول وده حقيقه قول هؤلاء اصلا الكفار ده اصل القول ده ما اخوذ اصلا عن اليهود ان اصلا لبيد هذا يعني هو مصدر اليهود هم الذين ايه قالوا هذه الكلمه الفظيعه الجاب بن درهم اخذها عن بعير ابن سمعان عن طالوت ابن اخت لويد بن اعصم واخذها طالوت عن خاله لويد بن اعصم اليهودي فاصل الكلام ده غربه ان يقال ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس المعتزله من جهلهم وضلالهم واعراضهم عن كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلوا بعلم الكلام قابلوا هذا الكفر بواحا ان قبله صراحه ورغم انه يلزم منه الكفر كما هو ظاهر مساله تكفير من قال بخلق القران هذا لازم من لوازم القول واما يعني ان, يل... إن التزم ذلك اذا التزم فعا ان القران ده مش كلام ربنا ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ائمتهم يكون هو كلام الله الذي بمعنى هو مخلوق زي عبد الله لكن لو قرروا فعا يقولوا ان هو القران خلقه الله بغيره لو خلقه لو في جبريل او في الرسول صلى الله عليه وسلم لانه الذي تكلموا به فاذا كان الامر كذلك فهو كلامهم فلا اعوذ بالله يقول فيكون القران على هذا كلام كل تار له وهذا قول الوليد بن المغيره فيما حكى الله عنه حيث قال تعالى انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ووزر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساوصله ثقفه الايات وان قال انه خلقه منفصلا مستقلا فهذا دحود لوروده اصلا يعني ايه خلقه مستقلا يعني كلام في الهوى ما لهوش قائل يبقى هذا لا يوجد اذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم نقول ده كلام مين ده ممكن يقولوا ده مش كلام حد مش كلام حد ازاي وفي كلام يكون من غير متكلم في صفه تقوم من غير منصوص لا يمكن ان تجد رحمه سائره في الطريق مثلا او قدره كذا بلا قادر فكذا الفصل ده سببه خلل علم الكلام ان يفصل بين الكلام والمتكلم يقول لك الكلام بدون اسم ممكن والكلام بدون متكلم فهذا جحد لوجوده كما لا يعقل سمع بدون سميع ولا بصر بدون بصير ولا علم بدون عالم ولا اراده بدون يريد ولا حياه بدون حي الا غير ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا هذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها ابوه الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين يعني بنقولنا زي ما قلنا قبل كده ان تكفير من قال بخلق القران هو باب اللوازم يلزم من قوله الكفر فاي ان التزم ذلك الكفر كفر ولا يعذ بالله وان لم يلتزم ذلك لكن التزم التناقض فهذا يقال قوله كفر لانما لازم الحق حق فاذا لازم هذا القول من قالزم منه انه كفر اذا هذا القول كفر ولكن لا يكفر المعير حتى تقام عليه الحدود وهذا هو الصحيح في هذه المساله لان احمد رحمه الله سياتي كثير جدا ان شاء الله بالكلام ده عندما كفر من قال خلق القران لم يكفر اعيان الذين امتحنو من الخلفاء والقضاه وغيرهم من اهل البدع والضلال بل كان قول امير المؤمنين ايضا وكان ينهى خروجي عليه فدل ذلك على أنه لم يكن يكفرهم بأعينهم ومن الأتباع لإمام أحمد ما قال أن الإمام أحمد كان يقصد كفر دون كفر وليس بظاهر فلا شك أن هذا القول والقول بخلق القرآن يلزم منه الكفر الأكبر ناقل عن الملة ولكن لم يصطحيه في ذلك أن الإمام أحمد قصد الكفر الأكبر ولكن فرق بين النوع والعين والله أعلى وأعلم يقول من المعلومين أن القرآن يقول يقرأ بعدة قراءات فهل تكلم الله بتلك القراءات المتعددة نعم كلها كلام الله السلام عليكم هل من الممكن قراءة القرآن دون مست الكلام داخل المصحف اذا كان لدي مست المصحف من خارجه ولا من داخله جاز ذلك مست مثلا بعود ونحو هذا